or control يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واذكروا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها هذا الجنان وبالله حمدا جل وعلا كثير ربنا سا ا واتقوا الله الذي تساالون به الارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفير لكم ذنبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عطيما أما بعد فإن خير الحديث تعالى وخيرا هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بشرى الأمر محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بتعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حيات الله تعالى جميعنا إليكم وصدد على طريق الحق خطانا وخطاكم وتفوأت من الجنة منزلا ويسألها تعالى كما جمعنا في خير وركله على طاعتي ان نجعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في جنته انه تعالى جون كريم صوت كنترول ااا الكل في الجنه انا تابعكم الله جميع الاخوه والاخوات بارك الله فيكم وجعل هذا العمل في موازن حسنتنا جميعا إنه تعالى زرابا كريم نازلنا التحديث الثالث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كتاب الإمام أبا زكريا يحيط مشرف النووي رحمه الله المسمى بالاربعين النووية الكتاب الذي اشتمل على جوانع كلم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي فيه الكلام مختصرا يراد به أب والأمور العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وآله وسلم وفيه جوامع الكلم فجمع لذلك الإيمان النووي رحمه الله تبارك وتعالى هذه الأربعين لعظمته لعظم لعظم هذا الأمر ويكون الأمر فيه جمع لأمار الدين جميعا في المرة الماضية عن الحديث الثالث حديث عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وقلنا في هذا الحديث أن له طريقين أو أكثر وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين هما الذين هما أصح الكتب المصنفة كلاهما من طريق اكرمة ابن خالد عن ابن عمر وهناك رواية اخرى عن حديد ابن خالد عن ابن عمر وهناك رواية اخرى عن جرير ابن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عليكم السلام عليكم حديث عظيم متعلق بأكان الاسلام التي بنها عليها وقلت في المرة الماضية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بنها الإسلام الثاني هو الله تبارك وتعالى هو الذي بنى الإسلام على هذه الأركان الأربع والركن هو ما تقوم عليه ما الشيء الركن هو ما يقوم عليه ماهية الشيء لذلك ما يؤقل او لا يؤقل أن يقوم الإسلام بدون أركانه هذه وكانت هذه الأركان خمسة وكانت هذه الأركان خمسة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس أي أقيم على خمسة أركان إذا اختل منها ركن حصل خلل ونقص هذا الأمر لذلك هذا البناء لا يجوز أن يخرج منه ركن لذلك أهل العلم تكلموا في الذين يهدمون هذه الأركان أو بعض من هذه الأركان بالكفر بعضهم قال كفر يخرج من الملة وعضهم قال كفر دون كفر أي كفر ليس مخرج من الملة النبي صلى الله عليه وآله وصلى ما يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله تكلمت في مرة ماضية عن الشهابتين وأهميتها وأهميت هاتون الشهابتين بالنسبة الي الأركان الإسلام وأنهما أـجوؤـrekـمان الذين قسموا الى شقين مهمين لا ينفصلان مطلقا لذلك بدأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم وارسل بهما ولذلك كان الدعوة للانبياء كلهم تحييب الله تبارك وتعالى والإيمان برسلهم والإيمان برسلهم كما تكلمت عن إقامة الصلاة وقلنا معنى ذلك تحقيق الصلاة من حيث أركانها والشروط وصلني وأيضا الخشوع الخشوع وأيضا إتيانها في أوقاتها والمحافظة عليها هذا كله يدخل في إقامة الصلاة وتكلمت عن الاختلاف الذي حصل في ترك الصلاة بين الترك الكفر الذي اذا تركه العبد يكفر كفرا مخرجا من الملة وذين ترك الذي لا يخرج من الملة وتكلمت وثرت اقوال اهل العلم في ذلك وقلت بان الراجحة في هذه المسألة ما ذهب عليه أهل العلم الذين هم معاصرون لنا من التفريق أو الفرق بين الذي تركها جهودا وتركها تكاسلا وبينت من النصوص أن الصلف قدوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لا كانوا لا يفرقون بين الذي تركها تكاسلا ومن تركها جهودا ولكن المسألة كما قلت في المرة الماضية فيها خلاف كبير جدا تكلم فيه العلماء وأفردوا فيه التصاليف الكبير فلما أخذت شيئا من إهتاء الزكاة وإهتاء الزكاة فرض وهو في زكاة المال والزكاة رمضان وغير ذلك من انواع الزكاة التي اختار بها الله تبارك وتعالى على عباده لذلك ابي بكر رضي الله عنه ابو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قاتل وحارب مانع, مانع الزكاة اهل العلم قالوا في ذلك قولا منهم من قال انه حاربهم لرددهم ومنعهم من الزكاة بانهم اغتدوا وبالتبعية على ردي فمنعوا كل شيء وانكروا كل هذه الاركان فلذلك حوربوا ومنهم من قال بانهم حوربوا بسبب منع الزكاة واصلوا على ذلك بان الذي يترك الزكاة يخرج من الملة وهذا قبل لبعض العلم، لان ذلك ترك لركن من اركان الاسلام التي اذا وقع هذا الركن او اهمله حصل نقص في الاسلام او في اسلام هذا الفرد وإيقاء الزكاة دائما يأتي بعد إقامة الصلاة إما في كتاب ربنا تبارك وتعالى أو في صنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه دائما يأتيان معا ودائما يقدم ركن الصلاة على الزكاة وذلك لفرضيته أكثر واستمراره دائما وغير ذلك انا الامور وفي الحديث الذي كما ذكرته المرة الماضية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما رسول النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال يا معاذ انك تقدم قوما اهل كتاب فجاد اولما تدعون لنيتي شهادة الله لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فانهم كانوا اطاعوك لذلك اين كيف استجاب لك وان وحدوا وانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فانهم اطاعوك لذلك فعامرهم ان الله افترض عليهم سبع خمس صلوات في كل, في كل يوم وليله إن الله فرض عليهم خمس صلاوات في كل يوم وليلا وهذه الصلاة المفعوضة التي هي معناها إقام الصلاة في هذا الحديث يما قال فإن هم أطاعوك لذلك هو يأتي إليهم بالتدريج هو يدخل على قوم أهل كتاب لا يعرفون عن الإسلام شيء ثم بعد ذلك يخبرهم شيئا فشيئا عن جن ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله وسلم عليه حتى يؤمنوا بما أرسلواهم فيقول بعد الصلاة فإنهم أطاعوك لذلك فاعلمهم أن الله اقترض عليهم صدقة من أموالهم تأخذ من أغنيائهم وترد في فقر فهذا يدل على أن أركان الإسلام ليست فقط في هذا الحديث وإنما في كثير من الأحاديث عليكم السلام ورحمة الله في كثير من الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هناك أركان لديك ليس معنى ركن في بركتك الاخ الحبيب أحمد ان شاء الله بك اشتاق اليك الجنه ليس معنا هذا ان ورد نص صريح طيب نساله رحمه الله بان رزق الجنه نرجو على قد ذكرك الله يرضى وترجع الجنه ويسر حسابه امين و نتكلم ونقول انه ليس هناك نص من القرآن او من السنة يذكر كلمة ركن او يذكر ان الاسلام له اركان او غير ذلك وانما اهل العلم عندما وردت هذه الاحاديث وردت النصوص القرآنية بالأمر بالجوم وبالإيمان بخمسة أمور وعدها أهل العلم من الكتاب والسلة لأنها وبهذا الترتيب الشهابتين وإقام الصلاة وإطاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هذه الأركان سموها أركانا لأن الدين يبنى عليها ويؤسس عليها وينشأ عليها فلذالث سمي هذا الامر باركان وهذا استقراء واستخراج لأهل العلم الكبار من النصوص القرآنية والسنة النبوية صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث تكلم الشيخ او ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حج البيت قبل صوم رمضان حج البيت قبل صوم رمضان وهذه رواية واكثرنا يعرف ان هناك احاديث كثيرة ربما يأتي فيها تقديم او تأخير لبعض الالفاظ وذلك بسبب ان هناك بعض الرواه ينطل هذا الحديث بالهيئة او بالسماع الذي اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم فربما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم هو بشيء معين واخبر غيره بشيء اخر ولكن المعنى واحد فينقل هذا وينقل هذا فيأتي الحديث بمثل هذه الالفاظ كحديث مثلا حديث مشهور جدا والمعروف هو حديث من العمل بالنيات البخاري رحمه الله صدر كتابه به واخرجه في سبع موضع وكل موضع بالفاظ مغايرة للمواضيع الاخرى وعن شيخ غير الشيخ الذي يحدث عنه في الحديث الذي سبقه او في الطريق الذي سبقه فهذا يدل على نقل الرواه بحيث الصماع او التلقي وهناك فبتة من احاديث او طرق اخرى تقديم الصوم على الحج تقديم الصوم على الحج، ولكل في الفرضية كان الصوم فرض من حيث الوجوب عن الحج، في أنه يحتاجه المستطيع فقط، أما غير المستطيع فلا يقدر على الحج، لذلك جعل الحج كما في حديث. عمر رضي الله عنه السير في الذكر قال لما سأل جبيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام في آخره قال ماذا قال وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا فلذلك بيّن اين الصوم مقدّم على الحج لان الحج يأتي في القدرة في الحج فالذي يقدر على الحج هو الذي يطالب به اما الذي لا يستطيع الحج من حيث التكلفة ومن حيث البلوغ ومن حيث الامور المعروفة في كتب الفقهاء السلام عليكم فهذا ليس عليه الحرج كما دل على ذلك الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن جمع السجدة الحج في كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لا وجب عليكم ولو قلت ولو وجب عليكم ما أتقطنهم ولو وجب عليكم ما أتقطنهم ولو تركتوه لكفرتم ولو تركتموه لكفرتم وهذا قلنا فيه ضعف كانه ورقدني رحمه الله سرده من بغايه ابي بريره ولكن هناك في سندي شيء من الحديث يحدث بالضعف يحدث بالضحف عليك السلام عليك. ولكن الظاهر وهو ما عليه أهل الله أن الحج وفي ذلك جاءت النصوص الكثيرة على ذلك لمن استطاع إليه سبيل لمن استطاع إليه سبيل والحج فريضة قد فرضه الله تبارك وتعالى على الناس لحج البيت وله شروط وأركان وله أمور خاصة فهو عبادة لها أفعال وأقوام خاصة مثلها مثل باقي العبادات وفي ذلك هو ركم من جحد هذا الركم يكفر من من جحد اي ركن من اركان الاسلام جحودا ظاهرا او باطنا يكفر لان المنافقين كانوا يجحدون في قلوبهم كل الاركان كل <تصفيق> كل الاركان وكل العبادات وكانوا يظهرون خلاف ذلك فكان في الدرك الاسكني من النار أعادنا الله إياكم منها إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم وحج البيت وصوم رمضان وكما قلنا هناك رواية وصوم رمضان وحج البيت وصوم رمضان أيضا عبادة قلبية خفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى كما قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به لأنه عبادة قلبية لا يعرف لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فلذلك يجازي بها هو عز وجل وصوم هنا قرنه بصوم رمضان الذي هو فرض فرض لأنه لو أطلق الصوم لكان ذلك مطلقا في أي صوم ولكن قياده صلى الله عليه وسلم بصوم رمضان وفي ذلك كما جاءت النصوص من الكتاب العزيز في بيان هذا الأمر كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأيضا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا أمر بالصيام هذا الشهر لذلك أهل العلم قالوا بأنه من أنكر هذا الصيام فقد أنكر القرآن فيكفر بسبب نكرانه هذا اما الذي يفطر في رمضان بسبب معصية او غير ذلك فهو لا يكفر يأهم فقط وعليه الكفارة والاعادة فهو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين ذلك في هذا الحديث و اهل العلم يثبتون الاحكام من مثل هذه الاحاديث ويبينها وهناك احاديث اخرى تبين بعضها البعض فاحكام الاحاديث تدور على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه وهذه الافعال حدثت في عهد البي صلى الله عليه وسلم اي ان هذه الاركان و الامار والعبابات النبي صلى الله عليه وسلم امر بها اصحابه رضي الله عنهم وهناك من الذين تكاثلوا او جحدوا او قيد ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من, ومنهم من كان تعلم ومنهم من كان اعرابيا لا يعرف شيئا وغير ذلك من الامور فنبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك، فكان هذا حديث شامل وعام في اجامع الكلم وفي امور الاسلام لذلك قال في اول الحديث بنى الاسلام على خمس بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الذكاة وحج البيت وصوم رمضان وصوم رمضان إن شاء الله تعالى <تصفيق> يعني أنا كنت أنوي أن أن في الحديث اليوم ان شاء الله تعالى حتى يعني ابدأ في الحديث الرابع في المرة القادمة ان شاء الله تعالى ان كان الوقت آه انتهى او لم ينتهى باقي ما يقعد من نص ساعة لكن كما قلت ونبهت في اول الدرس وياكم بارك ورحبك أخي الحميل وشيخنا الحميل ان لا يهم الوقت بينما المهم الفهم والاستيعاب والاستيعاب. طيب طيب يصيب ان شاء الله اخفر ممكن يكون طيب الاني انقل الهرفة الاخرى فهناك في غرفه اخي حبيب زهير تسميع للمتن ايضا طيب تفضل اخي حبيب فان شاء الله تعالى ان كان هذه الغرفه هذه غرفه اخي زهير قران الكريم في القسم المغربي آه احد يستحضر بعض النصوص او بعض الاحاديث التي يحفظها, يحفظها من المتن سيخرج ان شاء الله تعالى يقرأها على اللاقة ايضا الله تعالى حتى تعوم الفائدة حتى تعم الفائدة ان شاء الله تعالى فان كان هنا في الغرفة في غرفة القرآن الكريم في مجالي مفتوح ان شاء الله تعالى وان كان هناك استفسار قبل القراءة حل شيء في الامور التي شرحناها خلال هذا الحديث نعم اخوي ان شاء الله and mm -hmm. طيب اخي ابو امر تود القراءة ان شاء الله طيب الحمد لله رب العالمين. طيب اخي ابو عمر معنا ان شاء الله على ثلاثة احاديث ومن حديث الامر رضي الله عنه. ثم الحديث الثاني حديث عمر ايضا ثم الحديث الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما. تقرأ ان شاء الله تعالى وان كنت تريد كنت تريد قراءة الحديث الرابع فلا بأس إن شاء الله تعالى. يعني الهدف من هذه القراءة والتجييع الأخبار الحفظ وعلى ضبط القراءة وايضا على تمشيط هذا الامم لكلام نبينا صلى الله وسلم عليه وكلما نذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه من الامر الخير والامر العظيم فهذا اللهم استعمى طيب تكتب رقم سبع اخي الحبيب حتى يا خط الله خط السلام ورحمه الله تسلم يا اخي طيب معك الله يبارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم شيخنا الكريم ونفع الله بكم أبدأ باستظهار فقط أحاول ثلاثة أحاديث الأولى الحديث الأول إنما الأعمال بالنيات عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.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 أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديس البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج أب أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري في كتاب في كتاب في صحيح في صحيحهما الذين هما أصح الكتب المصنفة الحديث الثاني ديان الإسلام والإيمان والإحسان عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسندا ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع يديه على فخديه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام, الإسلام هو أن تشهد لا إلا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة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 قال أن تلد الأمه ربتها وأن ترى الحفات العرات العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبت فلبت مليا فقال يا عمر هل تد أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. الحديث الثالث بيان أركان الإسلام. الأركان الإسلام عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عن أبي عبد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة لأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. جزاكم الله خيرا. الشيخنا الكريم ونفع الله بكم وشكر الله جهودكم يعني واحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخوة حبيب ونفع بك وأحسن إليك وجعل ما تقدم في موازين حسنتك يوم تلقاه إن شاء الله تعالى. كان هناك أخي يسأل ما سبب زيادة ابن رجب عشرة أحاديث على متن مرة وهذا للذي يقرأ مقدمة ابن رجب رحمه الله على شرحه الذي سمى بجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم هذا قد دين أن بعض الناس قد ألح عليه في أن يشرح شرح الأحاديث أو أن يشرح الأحاديث من جمعها الإمام النووي رحمه الله فلما نظر فيها وبدأ في شرحها رأى بعض من تعقض على هذه الأحاديث و. فتعقب على الجامع اي النووي انه لم يدخل فيها بعض من الاحديث التي اجمع العلماء وانها من الجوامع فجاء الامام ابن, ابن رجب رحمه الله فجمع بعض هذه الاحديث انها الحق الفرائض باهلها ومنها يحرم ويحرم من النسب ومنه ان الله اذا حرم شوى حرم ثمانه وغير ذلك من الاحاديث حتى ختم او حتى اتمن الخمسين فكان اثنين واربعين نوعي جمعها ثم زاد عليها ثمان احاديث مما قيل في ان بعض العلماء تعقبوا على زمان النوعي في انه لم يدخل هذه الأحاديث فجمعها الإمام حجر ابن رجب رحمه الله في جامعه وشرحها في جامعه وشرحها وشرح ابن رجب من أنفع الشروح على هذه الأحاديث أنه يبين أولا الطرق ويبين أقوال أهل العلم فيه ويسرد دائما أقوال أهل العلم المتقدمين عليه وهذا من فضلي وشرفي وعلو كعب الإيمان ابن راجب رحمه الله باتباعه للأثر وهو يمتل كل شيء عن الأئمة الكبار واضح إن شاء الله طيب كما قلت بالنسبة للدرس أو القراءة من الأخوات قلنا بأنه ربنا يوجد أخت فاضلة تستمع الى الاخوات وتصحح لهم الهدف من القراءة والتثميع ليس بيان ان هذا يحفظ وهذا لا يحفظ لا البيان هو التشجيع والسيء في طريق حفظ احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفهمها فلا هناك افض ان شاء الله تعالى حافظة اه للارعين يسمع عليها الاخوات تسمع عليها الاخوات فهذا يكون خيرا ان شاء الله تعالى طيب بارك طيب احدوا يريد القراءة مرة اخرى نعم ادرس كل اثنين ان شاء الله تعالى كل اثنين ستاعة العشرة بتوقيت نصر ان شاء الله تعالى شكرا لكم بارك الله طيب أخي الأفر وتمد القراءة سؤال لو أن هناك أحد يجب أن قبل أن أغادر إن شاء الله طيب الحمد لله طيب أفضل أفضل يعني انا ساغادر غرفة اخي زهير القرآن الكريم في القسم المغربي وان شاء الله تعالى على على الغرفة هنا ان شاء الله تعالى يعني انا معكم ان شاء الله تعالى طيب اخي مغروب ان شاء الله تعالى ما في احد ثاني سيقرأ او يسأل وعيدنا ان شبه تعالى طيب طرق الله عليكم وعيدنا ان شبه تعالى في المرة الخادمة نسأل الله لنا عليكم الطريق الرلاح وان لنا اعمالنا وان نطرع لنا ذنبنا وان يبارك لنا في حقاتنا انه تعالى جبه كريم كل الله عندك اشهد الله الى هالعند استغفرك واتقو اليك بسم الله عليه وسلم وفورك على الأمانة محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة